بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام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 طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ واتقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سريع الحساب اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتُوا الكتاب مِن قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُ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 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ منه حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم, وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعمنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم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 ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منه مثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع Niech على się منهم człowieka. قليلا منهم prawa عنهم وصفح to الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا ميثاقهم فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حظا مما ذكروا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 ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Sytuacja jest السلام ويخرجهم من الظلمات to النور która ويخرجهم من الظلمات jest وصراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم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 قل فَلِمَ يعذبكم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ, من خلق يغفر يَغْفِرُ يشاء يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يشاء يَشَاءُ الكُسْمَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبَينُ لَكُمْ عَلَافَةً رَتِّنٍ مِنَ الرُّسُولِ أَن تَقُولُ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 إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 Lę basota elej, a kalita kutulani ma anabibasil iny, akutulak inni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 انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلون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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وابتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم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 لتوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 يَبِ الْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين, أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاهم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 غلت أيديهم واللعنوا بما قالوا بل يدهم بسوطات يُمْفِقُ كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 Wala yzydan na kathiraan minnum ma un zile ilike min robbik toghyanan wa kufra Fala ta sa ala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 Qul atakbudun min dūnillahi ma la yamliku lakum daran wala nafaa wallāhu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 ولا تتبعوا اهواء قوم قل ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذَلِكَ بِمَا عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم لاتخذوهم أولياء ولكن كثيرًا منهم فاسقون لتجدن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 واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنون كما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أَنَّمَا على رسولنا البلاغ المبين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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنبذ لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم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 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريمَ أَلْيَسَ تَطْعِي رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 عائده من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فَمَن forbaduj, بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي uadzibuhu, عَذَابًا uadzibuhu, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مُرْيَ مَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ